سبح لله ما في السناوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كثروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم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 ولهم في الآخرة عذابٌ لاو ذلك بأنهم شاط الله ورسوله وَمَن يُشَاطِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَادُ مَا قَطَعْتُمُ الْلِّينَةَ أَوْ تَرَكْتُمُهَا قَوْمًا على أخولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على الله وللرسول وللقرى واليتامى والمساكين وضمن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون وَمَا بين الأغنياء منكم وما نَهَاكُمْ الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتعون يبتعون فضلا من الله ورضوانه وينفرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 الأذبار ثم لا ينصرون لأنهم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يصحون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرآن حصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعتلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وَبَالَ أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْعَالِمِينَ إِيَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَعْبُرُ نَفْسُهُمْ